أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اغفر لنا يا رب لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامك قادر انك يا رب بلا قادرين على أن نسوي بنانه دَليُّ إِذُّ إِذَا سَأَلُوا لِيَجْرَا أَمَامَهُ يَسْأَلُونَ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَا الْمَفَرُ الله أكبر والله يا أَيَحْسِبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جِمَعَ عَيْظَامًا بَلَا قَادِرِينَ ان <تصفيق> الله الله الحي <تصفيق> الله الله اي حسبني الس <زياري> ان الله الله الله اكبر انا بل يريد لي ليفجر امان يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر قدرة يقول دَسَاءٌ يَرَوْنَ إِذَيْنَا الْمَفْعَلُ وما <متصفيق> اذنينا الله الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله. كلا لا وزر إِلَ رَبِّكَ يَا هُمَّ اذِنِ الْمُسْتَقَرِّ وَلَكَ يَا رَبِّ سُبْحَانَكَ بدليل سان على نفسي جنبصيرت وعلى القمعاذير الله حنف كريم يا رب اي والله لا تحرك به لسانك لتعجل به La takhrik bi gilisan ka ditajala bi gil inna تَفَقُّهُ آنَهُ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنا بِهِ الله الله اكبر صلي عليه ادعك عليك يا عم نعم, نعم يا سيدينا جنة يُنَبِّئُ لِلَّذِينَ سَنَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمُوا وَأَخَّرُوا بَلِ الَّذِينَ سَنَ عَدَالَةً على وقلما ماذير الله الله لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك بك le يا من رياض الجنه والله كلا بل تحبون العاجله وتدرون لا ونجونكم باذننا عظيره يا <تصفيق> <إلى> رب يا <تصفيق> رب الى الله الله الله الله اكبر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كلا ف من يومئذ باسرة تغن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا ملاغة التراق وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق <تصفيق> الى ربك يومئذ المساء سبحان كلا انهول في رق والتفت هَلكَ الكَرِيم يَا رَب فَلَا صَدَّقَ وَلَا أَطَاعَ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا اي يحسب الانسان أن يترك سدى ألم يكن قفتم بمن كنتم الله اكبر يا رب الله سبحانك كبير ألم ك غَلَ قتَ فخَلَ قابَس فَجَعَلَ مِنغُ اللَ جَمِ وليس ذلك بقادر على يحسب الإنسان أن يترك سدى أحسن الله سبحانه وتعليم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن مَنِيُّومنا القادر سبحانه, سبحانه يحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن قف kana ala qat an fa qala qab saw wa قدره النبي صلى نور على نور, على نور يا عم الله يفتح عليك يا رب يا رب يا رب يا رب صل على النبي الله, الله. الله. <تصفيق> ذلك بقدرتنا على الله, الله الله الله اكبر يا شيخ يا شيخ الله